أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 114. وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين 115. فمن تطوع خيرا فهو خير له 116. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم mempunyai